بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو ثمانية آلاف واثنان وستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تبقي فينا ولا منا ولا معنا ولا إلينا شقيا ولا محروما اللهم خذ بنا واصينا إلى الخير وأعنا على طاعتك وعلى شكرك وذكرك وحسن عبادتك وصرفنا يا مولانا عن السيئات والمعاصي والذنوب فإن من تقد ذنوب والمعاصي والسيئات فقد رحمته وذلك هو الفوز المبين أو ذلك هو الفوز العظيم أيها الإخوة في الله بعد غد أو الذي بعده يستقبل المسلمون ضيفا كريما وغائبا عزيزا طالما انتظروه بقلوب مفعمة بالشوق. بالشوق، بالشوق حينما يستقبلونه، وبالحزن والأسى والنجم حينما يودعونه. شهر إذا أقبل وضيف إذا جاء أقبل معه الخير وجاءت معه البركات من كل جانب. شهر عظيم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر رمضان. شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ينادي مناد في أول ليلة من لياليه يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر تفتح فيه أبواب الجنة فلا يغلق منها باب على مصاريعها فرصة عظيما لمن يريد أن يعود إلى الله وتغلق فيه أبواب النيران فلا يفتح منها باب وتغل فيه مردة الشياطين فلا يخلصوا إلى شيء مما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان يضاعف الله فيه الحسنات من عمل فيه حسنة كان كمن عمل ألف حسنة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه يغفر الله عز وجل في كل ليلة لعدد عظيم من الخلق كلهم قد استوجبوا النار موسم فرصة دورة موسم لا ينبغي المتاجر مع الله أن يدع الناس الآن في حياتهم التجارية لديهم مواسم كل إنسان عنده موسم عنده تجارة لابد أن عنده في جزء من العام موسم يضاعف فيه جهوده مثلا اعطيكم مذال تجار الملابس الملابس والازياء يعدون للصيف ملابس، ويعدون للشتاء ملابسة فاذا جاء وقت الشتاء يجي جهزون الاصواف والاكوات والفنايل والكبابيت والشراريب والغتر التي تصلح للشتاء ويعرضونها ويكثرون منها في هذا الفصل، فاذا جاء الصيف رأسا يجيلون كل الدوليب ويردونها في المخازين ويجيبون شيء يصلح للصيف وهكذا كل تاجر يعرض ما يناسب في الوقت المناسب وأيضاً يعطي دعاية لهذه البضاعة التي يقدمها ويقبل عليها الناس في هذا الموسم الناس كذلك في تجارتهم مع الله التجارة الرابحة الذي يقول الله عز وجل فيها إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور والتي يقول فيها عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم هذه التجارة الرابحة مع الله عز وجل على مدار العام عبر فرائض محددة وواجبات معينة ومنكرات ممنوعة وكبائر محذورة ومعاصي مممنوعة ولكن هناك فرص ومواسم يتيحها الله لأهل التجارة هذه أن يضعف لهم الحسنات ومن أعظم المواسم التي من الله بها على هذه الأمة شهر رمضان المبارك وبعدين فرصة فرصة, فرصة لمن تأ لمن أراد أن يتو لأن الله عز وجل يقبل توبة التائبين في كل وقت ولكن في رمضان يزيد فضل أعطاء على الناس فيا من جفت روحه ويا من قسي قلبه ويا من قاده شيطانه واستفزه إلى المعاصي والذنوب ها هي فرصتك الآن فرصتك, فرصتك لتتوب تتوب. عبر هذا المشوار العظيم مع الله عز وجل في شهر رمضان وهو ايضا دورة تدريبية للمؤمنين على العمل الصالح الزامية يلزم الله عباده المؤمنين بان يدخلوا ضمن هذه الدورة التدريبية التي مدتها شهر يتدربون فيها على الصيام ويتدربون فيها على القيام، ويتدربون فيها على الإنفاق، ويتدربون فيها على الصبر والتحمل وكظم الغض، ويتدربون فيها على حفظ أسمائهم، لأنهم صائمين. كيف يصوموا ويسمع الأغاني؟ ويتدربون فيها على حفظ أبصارهم. كيف يصومون ويطلقون أبصارهم في الحرام؟ ويتدربون فيها على حفظ ألسنتهم إذ كيف يسوقونهم أن يصومون عن الحلال ويفطرون بألسنتهم على الغيبة والنميمة والكذب واللعن والسب والشتم وشهادة الزور وهذه أصلها حرام قبل الصوم وفي رمضان سارة أشد حرمة وبهذه الدورة التدريبية يطبع المسلم نفسه على أخلاق أهل الإيمان فلا ينتهي رمضان إلا وهو وتدرب ويبدأ في رمض بعد رمضان حياة الإيمان متكاملة. هذا هو الذي قبر الله صيامه أن يكون حاله بعد رمضان أعظم منه قبل رمضان. دورة تدريبية الزميل. هذه الفريضة العظيمة ركن من أركان الإسلام. ومبنى من مبانيه يقول الله فيها يا أيها الذين آمنوا كتب ومعنى كتب أي فرض ووجب عليكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وهذه الفريضة قد فرضها الله عز وجل على سائر الأمم قبلنا فما من أمة بعث فيها نبي وأرسل إليها كتاب إلا وقد فرض عليها الصوم ولكن يختلف في الهيئة والكيفية والعدد والمدة والكمية عنه في هذه الأمة لأن الله يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة ولكن فيه صوم يصومون بس المدة تختلف عن مدتنا الهيئة كان من ضمن صومهم الكلام يمسكون عن الطعام والشراب والمكاح وايضا عن الكلام من تكلم كلمة بطل صومة ولهذا تقول مريم لما قابلها قالت اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسية فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغية فما تكلمت اشارة لأنها لو تكلمت لا أفطرت ونقضت صومها فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فهو فريض عظيم ثم بين الله عز وجل العلة التشريعية من فرضية هذا الصيام فقال لعلكم تتكون يعني هذه الفريضة الغرض من فرضها أن تتقول الله والعلماء يقولون إن جميع الشرائع الغرض منها أن يتقي العبد ربه لكن على وجه الخصوص الصيام، لأنه عبادة قلبية لا تظهر لأحد على وجه الأرض ولا يمكن أن يكتشف ما في قلبك هل أنت صائم أو مفطر إلا الله إذ بإمكانك أن تتظاهر على الناس تتسحر مع أهلك سعور وتخرج مع الناس صايم في رمضان ولكن يمكن ان تختفي عن اعين الناس وتتناول شيئا من المفطرات ولكن الله يراك ولذا الذي لا يتناول شيئا من المفطرات لا مع الناس ولا مع نفسه يبرهن على انه يتق الله ويدلل على انه يشعر برقابة الله ولذا جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل كل عمل ابن ادم له الحسنة بعشر امثالها الا الصوم. فانه لي, لي وانا اجزي ليش لي لله حالص هذا مولك? مولك إنما, انما لانك تعبد إن الله فيه كأنك تراه. تراه. ما تستطيع فين تروح. في في تدخل في غرفة اكل. طيب ربي يراك. ولذا اذا لم تأكل وانت لوحدك ولا اهد يراك دللت على انك تراقب الله وانك تؤمن بان الله يراك وهذه مرتبة المحسنين وهي ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا والله فرض هذا الصيام لحكم جليلة أعظمها وأهمها كما قلت أن يتقي العبد رب ويشعر بمخافة الله ومن ضمن الحكم التي شرعها الله عز وجل في حكمة الصيام التي يذكرها العلماء في كتبهم من ضمن الحكم أن يشعر الإنسان بلذعة الجوع أثناء رمضان فيش فيحس ويدرك أن فيه ناس فقراء من المسلمين يشعرون بهذه اللذعة وهذه الحرارة من الجوع على سائر أيام العام في فقراء في العالم الإسلامي الآن رمضان عندهم ما هو شهر واحد رمضان عندهم سنة كاملة ما يعرفون كيف يأكلون وقد رأيتم في ما عرض عليكم في الذين جاءتهم المجاعة في أفريقيا من المسلمين المساكين لما قدمت لهم الأطعمة ما عرفوا يأكلونها ما هم متعود أن يأكل هذا الطعام ففيه ناس يعيشون طوال العام على الفقر ويعانون من آلام الجوع طول الزمان فالله عز وجل أذاكك هذا هذه الحرارة وهذه اللذعة من أجل تواسي إخوانك المسلمين بجزء من مالك وتتعرف على الفقراء وتعطيهم حتى يعطيك الله عز وجل يوم القيامة من ضمن الحكم ان يستعلي الانسان على شهواته وعاداته فيبرهن بقوة ايمانه انه اكبر من الشهوات واكبر من العادات انا متعود ان اتغدى كل يوم لكن الله امرني بالصيام اجل لا افتح ابدا انا يعني كنت اغضب لاتفه الاسباب وعصبي المزاج وحاد في التصرف لكن ما دمت صائم خلاص لو يضربون الناس اقول اللهم اني صائم ولهذا جاء في الحديث فان سابه احد بش يقول فليقول اني صائم يقول انا فوق أنا. انا منزلة ثانية لست في درجتك يا من تساببني يا من تستثيرني يا من تريد أن, ان تسحب لساني فاقع معك في معصية تفسد علي صومي او تنقص علي اجري انا صائم ولذا سبت اعمل ما شئت قل ما تشاء أنا لا أنزل إلى مستواك أنا صائم هذا انتصار على النفس هيمنة وسيطرة وقوة على النفس البشرية هذه وحكم كثيرة من ضمن الحكم أيضا حفظ الصحة للعبد للحديث والحديث في السنن صوموا تصحوا والعلماء الآن يقولون إن فيه في الغرب في أمريكا وأوروبا العلاج الآن بدأ أسلوب جديد من الأساليب الحديثة أسلوب العلاج بالصوم لأن المعدة والجهاز الهضمي على مدار العام يحصل لديه تعب من كثرة ما يتناول الإنسان فيه من الأكل ويحتاج إلى إجازة كما أن الموظف عندنا الآن أليس يحتاج إلى إجازة سنوية كل سنة له شهر يرتاح فيها, فيها من اتعاب العمل ومشاكل العمل ويأخذ اهله وزوجته واولاده ويروح الى مكة يروح الى اهله في القرية من اجل يجدد نشاطه ويعود الى العمل بنفسية منفتحة وبقلب مشرق وباداء متميز ليش لان انسان تعب من الدوام المتكرر كل يوم كل يوم كل يوم يعطونه في أنظمة العمل وفي انظمة الموظفين شهر اجازة ولله المثل الأعلى هذه المعدة عبر يعني توالي الشهور والأيام عليها وهي يأكل الإنسان في الصباح ويأكل في الظهر ويأكل في المساء بد لها من إجازة فأعطى الله للمسلمين شهرا من أجل يعطوا راحة لهذه المعدة من كثرة الطعام لكن المصيبة أن الناس فهموا رمضان على غير المراد منه فهموه بغير الطريقة التي أرادها الله منه ففهموه أنه شهر بدل ما هو شهر جوع وشهر معاناة وتعب لا أصبح شهر أكل وشهر مطاعم ومشارب وشهر تفنن في تشكيلات وفي ألوان ما يعدها الإنسان ولذا ترون الآن التجار يستغلون هذا الموسم فيجلبون البضائع والأنواع التي يتطلب منهم في رمضان, رمضان. ويعرضونه. شوف الان امام الدكاكين كل واحد ده يعرض البكرونا والشعيرية والعصيرات والكريمات وهذه الاشغال اللي تشترى منهم في رمضان ويأتي الرجل في اول رمضان بدل ان يشعر بانه من يعني من واجباته ان يخفض المصروفات يعني اذا كان يستغرق في كل شهر ذبيحة واحدة فبحكم دخول رمضان ينبغي ان تخفض الذبيحة الى ذبيحة الا ثلث، لان الوجبات كانت في الماضي كم ثلاث وجبات في رمضان كم تصير وجبتين عشاء وزحور الفطور طبعا ما يحسب لانه تمره وحبت وفنجال قهوة وتمشي تصلي لكن الان بدل ما كانت الذبيحة واحدة في الشهر في رمضان ثلاث ذباين يعني ليتنا خلينا رمضان مثل شعبان وشوال لكن زدنا على رمضان أضعاف أضعاف ما يحتاجه رمضان وبعدين ليست ذبيحة واحدة وإنما ذبائح من الغنم ومن الدجاج ومن الأسماك ومن الطيور وبعدين من جميع ما لذ وطاب مما منح الله العبادة منه من الأرزال يتفننون ولذا يحصل الإنسان مبالغة وعند الناس عرف عادة يقول سنة ما تخدم شهر أنا أوفر حق سنة علشان آكله في رمضان كله يعني يبغى يحارب هذا الجوء بأي وسيلة فلا تراه في نهار رمضان أو قبل رمضان إلا مستعدا بالكراتين وقد قلت للإخوة اليوم في ثانوية التجارية إن واحدا من الأقارب اطلعت على بيان قدمته له زوجته بمطالب رمضان وإذا فيه كرتون مكرون وكان هو وزوجته وولدين معه كرتون مكرون كرتون شعيرية كرتون تطلي كرتون نشا كرتون قطر الموز يعني كل شيء يمتهي الا كرتون قطر الموز قطر الموز هذا العلبة تكفي سنة لانك تضع على المحلبية نقطتين ثلاثة عشان تغير الطعم لكن تشتري كرتون ليش بس لوثة الكراتين هذه فلما قرأ علي قلت يا اخي ليش الكراتين من بياكل عندك قال رمضان كريم قلت رمضان كريم علشان تاكل ما بالسوق رمضان كريم علشان تكون انت كريم علشان توفر جهدا مما عندك وجزءا من مصروفاتك في شعبان وتصرفها على الفقراء والمساكين تتعرف على الجيران تجي وانت في الحي تقف في لحظة من اللحظات وتدور ببصرك كذا على البيوت اللي جنبك واحد اثنين ثلاثة اربعة البيوت هذا هذا موجود وهذا موجود وهذا موجود هذا مسافر هذا راتب قليل ثم تتعرف عن طريق السؤال وعن طريق التقصي الى بيت من بيوت جيرانك وتعرف انه محتاج فتاخذ الثلث الزائد او اكثر من, من المصاريف وتذهب الى السوق وتشتري لهم نصف ذبيحة وتحط معاها كم علبة من العلب هذه التي استحتاجها الناس في رمضان الشربة والمكارونة والعدس والهجاز ذي ث وتوديها الى الفقير. هذا معنى رمضان كريم. يعني ان تكون انت كريم. اما كريم على بطرك. كرامة للحاهم كما يقولون. لا. هذا مو كرم. الكرم ان تخرج هذه الاشياء لمن يستحقها من عباد الله المؤمنين. فتجده يكدس ويملأ الدنيا. فاذا بدأ رهار رمضان وفي الصباح بعد ان يخرج من دوامه يذهب إلى الى السوق. ويمضي ساعة أو ساعات وهو متنقل في البقالات وفي الأسواق المركزية وما عدا الواحد يأخذ بيده ولا عدا يأخذ قرطاس بده يأخذ عربية يأخذ العربية ويطوف على كل ما في الدكان. احط أكبس. اكبس. شيء يأكله وشيء ما يأكله. بعض الناس يحط اشياء وتخرب وتنتهي مدتها ويفيدها لي في, في البيت. ما عاد يأكلها لكن يبغى يدفع عربية قدام الناس. انه كريم وانه انسان يعني يشتري لأولاده من كل ما لذ وطاب. ولكن لو طلبت من هذا الكريم عشر ريال للمجاهدين الافغان او لفقير مسكين لصعبت عليه العشر ريالات وكأنها مليون ريال. يقول وعند مراد النفس تفنى يقول وعند مراد الله تفنى كميت وعند مراد النفس تسدي وتلجم إذا كانت لله بخلاء وإذا كانت للنفس والشهوات والشيطان ما أكرم منا لا حول ولا قوة إلا بالله وبعدين يروح به إلى البيت وفي العشي يروح في السوق يعني يتناول أشياء من التي تقلى أو تحنذ يمر على الحنيذ ويشتري ويمر على المقلي من السنبوسة والطرمبة والقطايف واللقمة, واللقمة والأشياء هذه التي والحلبة والخضار هذه وبعضهم وال... أنا رأيت واحد مرة روح حمل حمل من الجرجير والفجل والبصل والخص قلت أنا إيش عندك أنا ظننت ض... أنه عند حضيرة بهائم لأن هذا بيكفي لها أربع خمس بقاعة قلتش عندك قال هذا يا شيخ أنا العوال هذه الخضرة وفيها حديد وفيها من الكلس وفيها قد يعدد لي من هذه الأشياء قلنا زادك الله خيرا نسأل الله أن يعيننا وإياك على هذه الأمور الشاهد الموضوع أن الواحد ينتهي إلى المغرب أو قبل المغرب بساعة ويعود إلى البيت وإذا عاد إلى البيت وجد ما لا يمكن أن يتصوره العقل المرأة المسكينة تعلن حالة الاستنفار لكامل إمكانياتها وقواها البدنية من بعد صنة الظهر وهي مشغولة مشغول. مشغول. وتبدأ في إيقاد النيران ما هي نار واحدة وإنما نيران كان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الهلال والهلال والهلال لا توقد في أبياته النار ما في نار قال عبد الله بن زبير لعائشة رضي الله عنها يا أمه فما طعامكم قالت الأسودان التمر والماء وعبرت بالأسود يعني رديء التمر ما هو الأحمر ليولع لا الأسودان التمر والماء ثلاثة شهور ما توقد النار ونحن توقد في بيوتنا النيران من كل جانب خصوصا في شهر رمضان يعني تجد الموقد في ست عيون كلها شغال وتحت فيه فرن فوق وفرن تحت شغال شغال على الكيك وشغال ثاني تحت على, على الرواني. الرواني وفوق, وفوق الشمبوسة تقلب وتدعي المرهة رجالها تقول تعال قلب الشمبوسة وانتبه لل... انتبه للسمك لا يحترق وانا بروح اشوف العيش لا يخرب المهم غلبه وشغلة طويلة عريضة والأولاد يشتغلون وعلى جانيش كل هذا وزن والزنبليطة كما يقولون ليش على جانب بطنك هذا المعوى الصغير الذي كان آبائك وأجدادك يفطرون على قهوة وعلى كسرة شعير هذا مر بنا والله والله كنا نعرف رمضان ما في رمضان شيء إلا كسرة من الشعير وفنجال قهوة ووالله إنها ألذ وأبرك من عشرين نوع من طعامنا هذا ويقوم الناس وهم يروحون يصلون وبطونهم خفيفة وأيضا أمراضهم من عدمة وحالتهم طيبة وقلوبهم فيها خير لكن الآن تجد المرأة يعني واقفة على قدم الوساط تدور وتصول وتجول حتى تجمع بعضهم يتغلق مئة صحن, صحن. ويتقرم من كل شكل، وبعدين تدخل بها في غرفة وتشردها، سفرة طويلة حريم. هذه العشاء، أما الفطور فحدث ولا حرج عن الفطور. الفطور هذا لو لو أكله جمل للفسد بعيدته. صح أنتم، وخمسين سبعين حبة زمبوس، ومئة أو مئتين حبة لقمة القاضي، وصحنين قطايف، وأربعة أو خمسة جيكات عصير برتقال وعصير توت وعصير تفاح وعصير عنب، هذه كلها العصيرات هذه. وبعدين هذا الفطور بس من يغلق هذا؟ فتنتهي الصلاة في المسجد وهو لا يزال رغم أن الطب الآن يتوافق مع ما جاءت به السنة في الأمر بأن يفطر الرجل المسلم على تمرات على تمرات فإلي مجد فما لم مجد فلبن قال العلماء والأطباء إن المعدة خلال إمساك الإنسان من أول النهار إلى آخره تضمر وتجبس وتحتاج إلى أرد إذا تشغلها أن عملية إحماء إحما إحما إحما عملية إحما تحريك, إحما تحريك لها وهذا يتم عن طريق, طريق التمرة لأن التمرة فيها سعرات عارية فإذا أخذ الإنسان تمر أو تمرتين أو ثلاث أو سبع تمرات, تمرات, تمرات هذه التمرات تذوب في المعدة, المعدة وتشغلها وتبدأ تشتغل على ما لا حتى تكون قادرة على هضم الطعام لكن إذا جيت وأعطيتها بالمليان إلى هنا من السمبوسا والسمبوسة هذه من أعقد الأطعمة. لأنها تحتوي على الخبز, على الخبز وعلى على الزيت فيه وعلى اللحم, اللحم وعلى البيض وعلى الخضار كل هذه من أعقد الأطعمة وتحتاج المعدة إلى أن وقت لا تهضمها فيأكل الإنسان هذه الأكلة ثم يذهب إلى الصلاة متأخرا بعضهم بيجي قد فاتها صلاة المغرب ولا يجير تكبيرة الإحرام لأنه يغلك يبغى يسابق على هذه الأشياء وبعضهم يأخذ السنبوسة لقمة وحدة ما ي... ما ي... ما هو مستعد يمضغها ليش؟, ليش؟ لأنه يبغى يغلق كم حبه عشان الحج الصلاة وإنزال الطعام قبل المضغ في اتعب المعدة لأن ما لم تمضغ بلسانك ترغم معدتك على هضمه بشكل أصعب وبالتالي تتعب معدتك وتمرض في أول فرصة وفي أول مناسبة ثم يصلي الإنسان ويعود بعد الصلاة ويجد الشفرة الممدودة أمامه ذات الطول وذات العرض التي فيها كل ما لذ وطاب وما يدري بأي شيء يبدأ فيأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا ولا بد من أن يعمم على جميع لا طعمها. ويا ويله ان كان ما اكل من نوع واحد. لان ام العيال سوف تزعل عليه. وتقول انا سويت اهلمان. وانا تعبت على شامل. والله انت اكل لقمن. والله انت ذوقه. يا بنت الحلال انت ابتلى بطني. قالت لا. ما سوينا لك. فيأكل ويرضيها. ويجيك يأكل من ويرضيها. ويلا، وكرز في هذا البطن. الى ان يبلغ الحلقور. وبعدها لا يستطيع ان يقوم من مقامه. حتى الماء يطلبوا احضاره اليه. يقول هاتوا الماء غسل هنا. والله ما عزي منك وبعدين يقول هاتوا المخدة لأن بنشرت الكفرات والعمل إلى إلى الحنايا ورقد بعضهم يرقد قبل العشاء ثم يؤذن للعشاء وتقام الصلاة في المساجد وهو لا زال في البيت إلى أن يأتي يبغى يقالق نفسه بعضه بيجي يتصلو الفريضة ويصلي ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات من التراويح ثم يملص ويقول قد سمعنا يقولون الناس النه يعني السنة ما يزين في نظره لأن متعب حقيقة. هذا مسألة العشاء وبعد العشاء وبعد التراويح خذ ما تشاء من الأطعمة الأخرى والمكسرات والمشروبات والتعتيمات إلى وقت السحور ثم السحور يتسحر الإنسان والسحور فيه بركة ولا نقول فيه شيء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به مهما كان ولأنه واجب للإنسان أتعاب يوم كامل فتسحر كما قال عليه الصلاة والسلام فإن في السحور بركة هذا مسألة الطعام الذي من أجله ومن أجل الحد منه فرض الصيام فكثرنا منه أجل نحن قابلنا رمضان مقابلة غير صحيحة أما مسألة الزعل والغضب في رمضان فهذه شائعة عند الناس ترى الرجل في نهار رمضان خاصة في نصف النهار وقد قطب جبينه وربط غترته على خشمه وعلى وجهه وزعلان لا تقول له السلام عليكم في ظالمك وإذا كان مدير أو موظف فلا تراجعه ترىها واصلة معه لو كانت سهلة عقدها عليك. ليش? قال رمضان كريم. أنا زعلان عشان بطلي فاضي. يعني لو لوني شبعان كان بمشي معاملتك. لكن رمضان كريم. سبحان رمضان كريم عشان تصير كريم. انت ايضا. في خلقك وفي معاملاتك وفي طبعك. حتى لو انا مراجع غلطان دخلت عليك وزعلتك. ما تزعل علي. ليش? يا صائم. تقول لي ان اللهم اني صائم. لكن بالعكس. العكس. تجد المضاربات في الأسواق والمضاربات في المكاتب وفي الدوائر والزعل كله من أجل رمضان حتى الفراشي إذا دخل عليهم مراجع قال أرجوك إيشبك قال عندي طلب قال لا تروح للمدين ترى هاوصل أنا معه أن رمضان كريم تعرف الناس صايمين لا تزهدها معه روح خلها بس يمشي وذاك تشوفه يعني زعلان على المؤماسة ومعكن وشغلته غير ليه لأن اللي الذي يتحكم فيه بطنه مو يتحكم فيه عقله فلما فضي بطنه ذهبت ذهب لا حول ولا قوة الا بالله خصوصا, خصوصا اذا كان ممن يتناولون الدخان وابو بس الدخان اذا تناول الانسان ثم انقطع عنه في نهار رمضان يعني قامت قائمته واضلمت الدنيا في وجهه فلا حول ولا قوة الا بالله هذه أيها الإخوة مسألة, مسألة الإطعام ومسألة مسألة الغضب يبقى شيء ثالث تعود الناس فيه في رمضان وهذا خطأ وهو ليالي رمضان البباركة ليالي القيام وليالي التراويح وليالي العلم وليالي الزيارة وصلة الرحم وليالي العبادة وقراءة القرآن هذه تحولت في زمان المسلمين إلا من رحم الله إلى ليالي ميته ليالي خبيثة تملأ بالسهر القاتل وباللهو الباطل على الورق وعلى الشيش وعلى الدخان وعلى الكيرم وعلى الظومنة وعلى الأفلام وعلى المسلسلات وعلى اللعن والسب والشتم والقصص الفاضية حتى أن بعضهم لا يستعد لرمضان من قبل دخوله بتشكيل بشكات. كون مجموعه يقولون نبغى نسوي لنا بشكة ليش؟ كرمضان كريم نبغى نسمر نبغى نحيي لها رمضان وهو في الحقيقة لا يحييها وإنما يميتها يميت هذه الليالي إن إحياء ليالي رمضان لا يكون إلا بطاعة الله عز وجل وحتى يكون المسلم على بصيرة من أمره فإن نضع له برنامجا إن شاء الله إذا سار عليه في رمضان إنه إن شاء الله من الصائمين الصادقين المخلصين أولاً, اولا لا تستعد لرمضان بشيء من المأكولات اكثر مما في شعبان. خل البيت طبيعي. ولا تصغير النساء. اذا طلبوا منك قول حاضرين ابشروا. لكن. هل يدخل من هنا ويخرج من هنا. وجب لهم ما تعتقد انه يكفيك انت واهلك. وترسوق مليان ولا تعدد ازمة ازمة في الاسواق. هات لهم اللي يكفيهم ذاك اليوم. ونوعين او ثلاثة او اربعة لا تكثر. يعني الغد اللي كنت اتغدانت اولادك كبسة رز ولحم حلوا عشاء. انتهى الموم. إنما عشاء كبسة ورز ويدامات ومن كل شكل وألوان وحلويات وأطعمة هذه كلها ما تستطيع لها ترهقك وبالتالي أكثر الناس الآن في رمضان تعال شوف بيوتهم عند أبوابهم تجد الزبائل مليانة نعم يا أخواني والله ما يجدونها في بعض الدول وأنهم يموتون جوعا ولا يرونها ونحن نكبها ونرميها في الزبائل ولا نخاف الله عز وجل وأكثر الناس في رمضان وقد اخبرني احد الاطباء يقول ان المستشفيات تجند نفسها في بداية رمضان بمجموعة كبيرة من الاطباء خصوصا اطباء الباطنية لما يحدث عند الناس من مرض في بطونهم في اول رمضان ولذا اذا جيت المستشفى في رمضان بعد العشاء تعال شوف طوابير وعلى ما تجد عند طبيب الاذن ولا واحد ولا طبيب العين ولا واحد ولا طبيب العظام انما عند الباطنية شوف باطنية باطنية باطنية وعند هذا طابور وعند هذا طابور وكل واحد يدخل يقول يا دكتور بطني بطنك من يدك. الله اكبر عليك وقف يدك يوقف بطنك انما تدحس وبعضهم مع حبوب ما لا اكثر الناس معي حبوب ايش هذه قال هذه حبوب الهضم حبوب الحموضة يخرب من هنا ويصلح من هنا وقف الاكل ورشد الاكل وكل بمقدار معين ولا في داعي للحبوب، انما تبني وتهدم ما يصلح. فهذه الليالي المباركة البرنامج الإيماني الذي نقترحه أولا أن يستعد الإنسان قلبيا ويفرح نفسيا في رمضان ويسأل الله أن يبلغه رمضان كان الصحابة يقولون اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان والناظم يقول يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان ها قد أظلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان أتل الكتاب وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآني كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من ومعجب بثياب العيد يقطعها فأصبحت في غد أثواب أكفان حتى متى يعمر الإنسان مسكنه مصير مسكنه قبر لإنسانه والناظم الثاني يقول ايا شهر الصيام فدتك نفسي تعجل بالمجيء والانتقال فلا ادري اذا ما عدت يوما على كل البرية في خير حال اتلقاني مع الاحياء حيا او انك تلقني في اللحد بالي ما تدري يا اخي يؤون عليك رمضان ولا لا فرصة يا أخي لك رمضان فجدد وضعك مع الله واستقبله بنفس مشركة وقلب حي على أنه فرصة للعمل الصالح تنجح فيها بإذن الله ولذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين قالوا له يا رسول الله إنك تقول آمين وما وجدنا أحدا سمعنا أحدا يكلمك قال أتاني جبريل فقال لي رغم أنفأ أي خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له قل آمين فقلت آمين إذا ما غفر لك في رمضان ولا تبت في رمضان ولا اهتدأت في رمضان, رمضان, رمضان هم دعاتك إذا دخلت النار تتوب تقول ردوني أعمال صالح مثل ما يقول اهل النار حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون ما ادرك فرصة هناك. الان فرصتك. الان مد الله في اجلك. واعطاك فرصة عظيمة عليك ان تستغلها. ثم قال ثم قال لي رغم ان فمن ادرك احد ابويه او كلاهما فلم يدخلاه الجنة. يعني بالبر. قل امين فقلت امين. اللي امه بو موجودين. ولا دخل الجنة عن طريقهم هذا خاسر. فرصة. فرصة. فرصة. وإذا ما تبوحكم منين تجي في آباء وأمهات يشترون في الأسواق علشان تدخلهم الجنة والله ما في ما مع كلهم كوب فإنهم أحياء باستغلهم فإنهم ضيوف عندك وزوجيهم يموتون عليك أن تبحث عن طاعة الله عن طريق طاعتهم عليك أن تسلك إلى الله طريقا عن طريقهم فإنهم باب الجنة الجنة تحت اقدام الامهات ان اشكر لي ولوالديك وقضى ربك ان تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا والذي لا يتعرف على والديه ولا يتعرف على طاعتهما في الدنيا هذا جدير أن لا يتعرف على طاعة الله لان اولى الحقوق يعني اعرف الناس وارصق الناس بك فضلا بعد اللهم ابويك والثالث قال ورغم ان فمن ذكرت عنده ولم يصلي عليك اللهم صلي وسلم عليه. قل أبعده الله قلت آمين ليش لأن نشيم عليه لما يقول اللهم صل على محمد يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يقول الله إن الله وما لائكته إذا كنتم في الأرض محرومين ما تبون تصلون فالله في السماء وملائكته في السماء يصلون على النبي ثم قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وفي الحديث الصحيح من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة فانت من خاسر صلي وحده ورب يعطيك عشر, عشر منها اي نعم, أي نعم. فتبدأ, فتبدأ نهارك, نهارك برمضانك بالاشراق النفسية والرغبة في التوبة وبعدين, وبعدين, وبعدين, وبعدين, وبعدين, وبعدين, وبعدين تصلي الفجر, الفجر في, المسجد في, المسجد في, المسجد في المسجد وتخرج اليها مبكرا بمجرد تناولك طعام السحور سحور سحور اخرج طوالي, طوالي بدري, بدري, بدري ليمديك ان تكرأ لك جزء, جزء, جزء, جزء او ما يسر الله لك من التلاوة قبل الصلاة وبعد الصلاة إن كنت موظفا أو طالبا فما في مانع أن تعود إلى البيت لتنام حتى توفر لك جزء من الوقت أكثر لأنك ربما ما نمت في الليل فتنام من بعد صلاة الفجر اما اذا كنت غير موظف وما عندك دوام ولا شيء فان الاولى لك ان تجلس في المسجد حتى تطلع الشمس تذكر الله وتقرا القرآن ثم تصلي ركعتين الاشراق ثم تذهب الى البيت وتنام خصوصا اذا كنت تاجر او صاحب عمل اما الطالب والمدرس والموظف فاذا اراد ان يجلس فهذا خير وان تعذر عليه لضيق الوقت ولرغبته في استغلال اكبر وقت ممكن في النوم فلا مانع من ان يعود الى بيته وينام الى الساعة 10 الا ربع لان الدوام سيكون في الساعه 10 بمعناه قبل الدوام بربع ساعة يجب أن تقوم وتتوضأ وتتهيأ إن أمكنك أن تصلي ركعتي الضحاف هذا طيب وإلا فتذهب إلى مدرستك أو إلى عملك أو إلى وظيفتك وتستمر إلى أذان الظهر وبعدين أثناء العمل تمسك لسانك ليعرف الناس أنك صائم ما تتكلم غيبة ولا نميمة وكلما تجرخ زملائك إلى شيء مما كنت عليه في الماضي قل اللهم إني صائم تخلق بأخلاق الصواب. إلى أن يأتي الظهر فإذا أذن طوالي مجرد الأذان أترك عملك كله وأذهب إلى المسجد وخذ المصحف وطبعا يجب أن يكون لك مصحف من أول رمضان تقرأ فيه القرآن بقصص معين ويجب أن تختم القرآن في أقل شيء في كل ثلاثة أيام مرة يعني تقرأ في كل يوم أقل شيء عشر أجزاء كان السلف يختمون في كل رمضان ستين مرة يعني يختمون ختمة في الليل وختمة في النهار وكانوا يعطلون كل جلساتهم وعلومهم وكل أشغالهم ويتفرغون للقرآن لأنه شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لكن بحكم عدم تفرغنا نحن ما في مانع أن نختل في كل رمضان يعني عشر مرات يعني في كل ثلاثة أيام مرة وفي تقسيمة سواها أحد الإخوان يقول لازم بعد كل فرض جزئين أو قبل كيف لازم جزئين بعد الفجر أو قبله، بعد الظهر أو قبله، بعد العصر أو قبله، بعد المغرب أو قبله، بعد العشاء أو قبله لازم جزئين. في خمس صلوات، في اثنين عشرة أجزاء تختم عشر مرات في كتاب الله عز وجل. هذا فضل عظيم. ثم بعد ذلك تصلي مع الجماعة في المسجد وتعود من الصلاة إلى مواصلة عملك إلى أن ينتهي النهار والدوام، ثم تعود إلى المسجد وتصلي في المسجد في الجماعة وتجلس تقرأ القرآن في المسجد إلى المغرب وما في داعي تروح البيت ولا السوق. السوق هذا لا تنزل فيه إلا لغرض وضروري جدا. تاخذ غرضك وتمشي أنما تقعد تدعو عوم وتشمشم لا. لا أجلس في المسجد أقرأ إلى أن تغرب الشمس ثم ذهب إلى بيتك ونبه على زوجتك بأن لا تقدم أي نوع من الطعام إلا التمر فقط وإذا قدمت أي شيء سوى إضرابه قل ما أذوقه خلاص سيتنفسه ما أعديب لك ولا شيء فكل تمرات وطرا ثلاث او خمس او سبع تمرات ثم عليها فنجال قهوة او فنجال ماء واذهب الى المسجد مبكرا وصل المغرب وبعد صلاة المغرب عد الى بيتك وتناول طعام العشاء الخفيف الذي لا تركه فيه بطنك ولا معدتك وانما تلبي فيه احتياجك بقدر الضرورة لان الاطباء يقولون ان الحاجة في الطعام للثلث بس واذا ترست الثلثين فالبقية كلها يحول الى اجزاء المعدة والهضم من اجل يخرج فضلاتك فما دام انه دا بيروح فضلات خله في الثلاجه يا اخي نفسك وتقعد تقضمه وتهضمه وبعدين يروح في الخلاء لا استفدت منه ولا شيء لانه ما يستفيد جسمك ابدا الا من ذلث بطنك, بطنك. وإلا لو تتصورون أن الإنسان يستفيد من كل الطعام الذي يأكله كان الواحد منا ما عده مثل هذا الحين كان بده مثل القصبة كم أكل من يمخل به يأكل تيوس وخرفان وحزلان ودجاج وزمك فين هي؟ ما في شيء إنما الثلث بس يروح أطعمه لجسمك والباقي يحول إلى فضلات فكل بالثلث فقط وما كيف علامة الثلث؟ يعني بعضهم يقول من يأكل الله بالثلث قلت شيل علامة قال إذا ترقت من هنا إذا امتلتان كي قال غلق الثلث يعني عبى الثلاثة الأثلاث حتى الهواء ما عد فيه قد الهوى يطفر من رقبته لا. لا علامة الثلث أن تشعر بأنك لا تزال جائع هذا معناته إن الثلث عندك اكتفى إذا شعرت بأنك لا تزال محتاج للطعام الطعام فمعنى هذا إن امتلت ثلث عندك أما إذا شبعت فقد امتلت الثلاثة الأثلاث كلها ولهذا لما جاء الرجل المعارض قال نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع يعني نقوم قبل نشبع فقوم قبل أن تشبع من الطعام وبعدين طوالي بمجرد ما تقوم المسل إلى المسجد، وابحث عن إمام يؤدي الصلاة بتؤدة وخشوع وبطول قراءة وكنوت لا تدور على أي إمام حي الله, حي الله. لا. لا. دور لك إمام تطمئن إلى قراءته وإلى يعني إنسان يطول القراءة ويعطي القراءة حقها من التجويد والترتيلي والإطالة والركوع والسجود حتى تعرف لذة رمضان أنت في رمضان ما أنت في لعب فتصلي معه تأتي طبعا قبل الأذان تجيء في الصف الأول وتاخذ مصحفك تقرأ لك جزء إلى أن تصلي التراويح العشاء والتراويح وبعد التراويح يجب أن تنظم وقتك مع بعض إخوانك في الله فتشكل لك مجموعة من أربعة أو خمسة أو ستة نفر أو ثمانية بقدر الحاجة وبقدر الموجودين وبعدين تقول نحن نريد أن نحيي ليالي رمضان كيف برنامج هذه الليلة بعد الوصول إلى صاحب البيت الذي فيه العشاء الذي فيه الجلسة أو السمرة يقدم القهوة والشاي وإذا في نوع من المشروبات الخفيفة ما في مانع وبعدين يدار المسحف ويخرج كل واحد منكم مصحفه وتبدأون من سورة قاف من المفصل سورة قاف تكرأ كل هذه الليلة نظر وبعد قراءتها يطلب من الشيخ الفاضل رحمه الله ابن كثير وهو جالس في المكتبات بستين ريال أو بخمسين ريال نقول له يا ابن كثير نريد أن تعلمنا تفسير هذه الآيات فيأخذ واحد منا التفسير ويقرأ علينا تفسير ابن كثير لهذه السورة تستغرق هذه الحصة يمكن نصف ساعة أو ساعة إلا رب بعدها هاتبويا يا ولد أو جيب حليب أو جيب شاهي أو جيب مشروب علشان تنوعون غلقتوا خمس دقائق عشر دقائق طيب نبغى الآن درس من الفقه يؤتى بكتاب الفقه وليكن الروض المربع أو زاد المستقنع أو المغني إذا كان الطلبة من الكبار العلم الذي فيهم يعني تبحث في العلم وتبحث مسائل ولنبدأ من باب الطهارة من تقسيم المياه من باب الآنية كيف نتوضع؟ كيف نغتسل من الجنابة؟ أحكام الغسل هذه مجهولة عند كثير من الناس حتى عند بعض طلبة العلم ما يعرف كيف يغسل من الجنابة وكيف يبدأ وكيف ينتهي نتعلم درس من الفقه لمدة نصف ساعة أو ساعة الأربع انتهينا منه؟ نجيب درس في التوحيد ناخذ كتاب فتح المجيد الذي هو حق الله على العبيد أو نأخذ كتاب الإيمان للشيخ عبد المجيد الزنداني أو نأخذ كتب من كتب التوحيد وهي كتاب مجموعة الشيخ الدكتور عمر سليمان الأشكر الإيمان بالله والملائكة والبعث وال والكتب والرسل موجودة المجموعة كلها ظلنا بخمسين ريال أو ستين ريال أكثر من ثمانية كتب نقرأ في هذه بعد ذلك خلقنا منها نقول هاتو درس من السيرة العطيرة نأخذ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بمولده صلى الله عليه وسلم والليل الثاني نأخذ كيف بعث بعدين نأخذ الغزوات لأن السيرة لذيذة وشيكة وتأخذ فيها أحسن كتابة لكم عليه سيرة ابن هشام سيرة ابن هشام رحمه الله أربع أجزاء في مجلدين تقرؤونها بإذن الله تجدون فيها من العذوبة من ما يس يعني كأنك في أعظم روضة في ليلتك انتهيت من درس التوحيد والفقه والحديث التفسير الساعة 12 أو 12 ونص أو واحدة طيب خلاص ما تطول السهر إلى الساعة أربعة أو ثلاثة, ثلاثة. ليش؟, ليش؟ لأهلك عليك حقا إن كنت متزوجاً أو لنفسك عليك حقا إن كنت عزبا ترتاح أو لدروسك وواجباتك عليك حقا إن كنت طالبا فلا بد تعطي الحقوق كلها كاملة. أما تجلس تستمر تستمر تستمر حتى يجبس راسك ثم تروح تدحس بطنك وترقد ولا تصلي الفجر في المسجد هذه مصيبة. تروح إلى البيت تنام الساعة ثلاثة أو ثلاثة وربع أو ثلاثة ونصف تستيقظ وبعد الاستيقاظ تصلي تتوظّع وتصلي ركعتين. بعض الناس يقول إيش هذا الركعة؟ نقول هذه ركعتين في جوف الليل حير من الدنيا وما عليها ما لا علاقة بالإمساك ولكنها من قيام الليل ومدام قمت والله عز وجل أقامك, أقامك إلى السحور فعليك أن تحمد الله على هذه النعمة وتوت وما في كلفة عليك. عليك احمد الله كان الأولين إذا أرادوا أن يتوضعون ينزلون من البيت ما في حمامات ويروح إلى الحوش ويلقى الجوحل الجوحل من إناء فخاري أو قربه قد ما فيها ذلك وصب له وبعدين خرج إلى بعيد علشان ما في حمام في البيت وتوضى ورجع الهواء يلفح ويقطعه ورجله حافيه وما عنده فازلين ولا عنده شراريب ولا عنده حذيان ولا عنده ثياب ويروح يصلي لكن أنت اليوم في نعمة ما ما بعدها نعمة تستيقظ من نومك وتقوم من غرفتك وتخرج على باب غرفتك تجد الحمام وتجد أيضا الغسالة جنبه وتفتح المزبوس ينزل عليك الماء الحار المحمى من اللي من أين ينزل الماء؟ من الجدر كما قد قلت لكم مرة واحد من أهل تامة طلع إلى السراه وقده عند الضيف عند راعي السراه فإنه يخليه يتوضع فكرة البزبوس وإذا به ينزل الماء من الجدر حر قال ووو قال اجبه قال ما ينحرم من جدر يقول ما ينحرم من جذر يوطي عليه صدق لا شاف طباخة ولا شاف دافور ولا شافش اين الطباخة والدافور ما فيه لكنها معلقة في العمام وتنزلك موية حرة تتوضى وتنشط ثم تدخل في غرفتك بدون هواء وبدون مشكلة وتفرن سجادتك وتصلي ركعتين لربك يمكن ما يثقل ميزانك, ميزانك عند الله يوم القيامة الا هاتين الركعتين. ما فيها والله تعب عليك وبعدين تأتي إلى سحورك وتتناول ما تيسر منه ثم بعد السحور تذهب إلى المسجد كما قلنا هذا هو برنامج الإيماني الذي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقوله ويعمله أنا ما أدري أطبقه ولا لا لكن يمكن تستفيدون مني أكثر مما أستبيد من نفسي ولكن أسأعوذ بالله أن أكون ممن يقولون ولا يفعلون لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون هذا ملخص عن شهر رمضان الذي نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يبلغنا إياه وأن يتقبله منا وأن يعيننا وإياكم على صيامه وعلى قيامه إنه ولي ذلك والقادر عليه ولا بد من الماما بسيطة ببعض الأحكام المتعلقة بالصيام حتى يكون حتى يكون الصائم على فقه من دينه أولا إذا تناول الصائم شيئا من المفطرات مأكولا أو مشروبا ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه وعليه أن يتم صومه إذا تناول الإنسان شيئا لأنه بحكم العادة يمكن في الدوام أو يمكن في البيت وهو صائم يجد شيء ويأكله ما يجي في قلبك ولا شيء حتى لو أكلت حتى تشبع فإنما أطعمك الله وسكك وهذه أيها الإخوة يقول العلماء فيها إشهارة الى عدالة الله وفيها اجابة على القدريين والجبريين الذين يقولون خلاص انا مجبور اني اعصي لا ما انت مجبور اذا نزع الله منك التكليف اذا نزع الله منك الاختيار نزع عنك التكليف ولذا اذا اكلت ناسيا ما عليك شيء اطعمك الله وسقاك. اذا حصل لك احتلام في المنام في نهار رمضان نمت واحتلمت وخرج منك, منك مني تقوم تغتسل وتتم صيامك ولا شيء عليك. ليش? لانك احتلمت بغير اختيار. لكن لو لو الانسان تسبب في الامناء افسد صومه. ولازمه القضاء ولحقه الاذم والعقوبة لان من افطر يوم من رمضان لم يقضيه صيام الدهر كله. لكن لو لو الانسان تسبب في الامناء افسد صومه. ولازمه القضاء. ولحقه الإذم والعقوبة لأن من أفطر يوم من رمضان لم يقضيه صيام الدهر كله لو جلست تصوم من يوم أفطرت إلى يوم أن موت ما يقضي إذمه إلا التوبة أما التوبة فإنها تجب ما قبلها فإذا نصي الصائم فأكل أو شرب لم يفسد صومه لأنه ناسي ولو أكل لو أكل أو شرب يعتقد أن الليل لا زال فبان نهارا يعني واحد قام السعف مثلا الامساك الساعة خمسة فقام الساعة ستة وطالع فيها ظن انها خمسة وراح اكل وبعد ما غلق واناب بالناس خارجين من الصلاة هذا اكل او شرب ناسيا ظن ان الليل لا زال قائما فلا شيء عليه ليش لان الاصل بقاء الليل فلا ينقض الاصل بما يحدث عليه لكن اذا اكل او او شرب ظرناً أن النهار قد انتهى مثلا جاء غيوم وقال خلاص غربت وأكل وبعد شوية شرقت الشمس رعت الغيوم اختلف أهل العلم يقول جماهين العلماء والحنابل على اتزعمون هذا يقولون عليه الصوت يقضي هذا اليوم ليش؟ لأن الأصل بقاء الصوت فلا ينقض بما يحدث عليه وبعض أهل العلم وهم أهل الحديث يقولون لا لا يقضي ليش؟ لأنه جاهل والحديث يقول الله يقول ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا أخطأت في تقدير الصوم فلا شيء عليه ولكن الراجح هو قول الأئمة والجمهور ليش؟ لأن المسلم مأمور بالاحتياط في ذلك فلا ينبغي له أن بمجرد ما يجي غيم يقوم يأكل ويترتب على هذا السادي صومه كذلك لو تمضمض الإنسان فدخل الماء إلى حلقه من غير قصد لم يفسد صومه ولكن ينبغي له أن يحتاط للحديث في السنن وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائماً فإذا كنت صائم عليك أن تمثل هذا مضمض وتستنشك لكن بدون مبالغة من طرف فمك الخارجي ومن أسنانك دون أن تمضمض وتلجلج الماء في ثمك حتى يطمر شيء لكن لو تمضمضت بغير قصد للمبالغة وسقطت قطرة عن غير عمد وإنما عن غير قصد وإنما سهوا فلا شيء عليك لأن هذا من المعفوض عنه إن شاء الله هذه بعض أحكام الصوم أما المفسدات للصوم فهي كثيرة وأعظمها الجماع في نهار رمضان والدليل فيه حديث سليك الغطفاني الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلك قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على كلمة هلك فإنها هلك حقيقة ولا ينبغي للمسلم أن يمارسها ولكن هذا الرجل كان مبتلى عنده شبك جنسي وما كان يصبر عن إذا فوقع عليها وجاء استفت النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعتك رقبه قال ما أجدها يا رسول الله قال أصوم شهرين متتابعين قال وهل أتيت إلا النصو يقول ما ذبحني النصو تبغاني أصوم شهرين ما أجد أصوم شهر واحد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعط ستين مسكينا قال ما بين ما في في المدينة أفقر مني ولا عندي شيء وبينما الرسول جالس والصحابي جالس إل جاء رجل بعرق مختل فيه تم قال خذ هذا المشتل وقسمه على فقراء ستين مسكين قال والله ما بين لابتيها أفقر مني يا رسول الله قال خذه وأطعمه أهلك فضحر الرجل يضحك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك صلوات الله وسلامه عليه ما أعظم من مربي وما أعظم من إنسان لو واحد كان قال تسوي كذا يلا نقلع مش. لكن لا هذا رسول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا جاء بهذه المشكلة وخرج معه مكتسب حج ومقضى حاجة. ربح على الخطين لكن لا يسويها وعد ويقول لا انا برضه على الخطين. وانما ينبغي لك ان تدع الجماعة ودواعيه. كل الذي يوصل اليه لانما ما كان حراما فما يوصل اليه حرام. لا تقرب من المرأة ولا تقبلها ولا تضاجعها وانما تنام في فراش اي في فراش اذا كنت تخاف على نفسك. اما اذا كان رجل كبير وشيخ هرم ولا يعني يحصل منه شيء من الانتشار او من الرغبة فانه لو قبل فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة وهو صائم كما جاء في الحديث الصحيح قالت كان يقبلني وهو صائم لكنها قالت وكان املككم لاربه ما كان شهوانيا صلوات الله وسلامه عليه انزال المني يفسد الصيام بشرط ان يكون عمدا باستمناء أو مباشرة أو تقبيل أو نظر أو ينظر في المساحة التيمني هذا أفساد الصوص الأكل والشرب سواء كان نافعا أو ضارا ويدخل فيه اللبان ويدخل فيه الدخان ويدخل فيه المعجول لأنه في حكم الأكل والشرب حقن الإبر الغذائية للدوائية الإبر تنقسم إلى قسمين إبر غذاء وإبر دواء فالإبر الغذائية التي يستعاض بها عن الغذاء وهي الجلوكوز هذه تفطر لأنها في حكم الغذاء أما الغبر الدوائية التي تعطى كدواء لا لها بالعلاج بالغذاء فهذه لا تفطر ولو أخذها الإنسان وصائم فلا شيء عليه إن شاء الله ولكن الأول له خروجا من الخلاف والأحق أن يتناولها في الليل. لأنه ما في واحد يأخذ إبرتين في النهار والليل إنما يمكن يأخذ يوميا إبرة يأخذها في الليل لكن لو كانت الجرعة عنده إبرة صباحا وإبرة مساء يأخذ إبرة في الصباح إذا كانت علاجية ولا شيء عليه ويأخذ إبرة في الليل إن شاء الله وهو مفطر كذلك من المفطرات حقن الدم مثل أن يحصل للصائم نزيف فيحقن له دم يحصل له حادث لحادث يعطونه كيلو دم أو نصف كيلو أو شيء هذا غذاء بل هو لب الغذاء لأن الغذاء كله يتحول إلى الدم فيؤطر الصائم بذلك خروج دم الحيض والنفاس أيضا يؤطر به الإنسان خروج دم تفتر به الإنسان خروج دم الحيض والنفاس بس أما دم الاستحاضة أو دم العرق أو دم العلة أو دم النزيف هذا لا تترف الصلاة ولا الصيام كمثلا امرأة حامل بشار الخامس وخرج منها قطرات دم نزيف هذا يمكن يخرج من الحامل له حيض وله نفاس عليها أنها تصوم وتصلي وتعتبر في حكم البول تغسل من الثوب وتتوضأ منه ولا شيء عليها هذا دم الاستحاضة والنزيف والعلة والعرق أما دم النفاس الذي يخرج عقب النفاس أو دم العادة الشهرية التي تخرج في زمنها وهذه معروفة عند النساء فإنها تدع الصوم وتدع الصلاة ولكنها تقضي الصوم بعد رمضان ولا تقضي الصلاة خروج الدم من الإنسان إما بالحجامة أو بالسحب سحب الدم سحب الدم ليش؟ للإسعاف أما سحب الدم اليسير للتحليل قال العلماء لا يؤثر لأنه بسيط والرعاف بسيط لا يؤثر ونزع الظرس وخروج دم بعده لا يؤثر والجرح البسيط اللي يحصل في يدك وسيل الدم منه بسيط لا يؤثر لكن ما يحصل بسحب الدم فإنه يؤثر على الإنسان وبالتالي حكمه حكم المريض يلزمه أن يفطر وأن يتناول شيء من المشروبات ليعوض عنه هذا الدم الذي سحب منه أما موضوع الحجامة فهي موضوع مختلف فيها بين أهل العلم طائف من أهل العلم يرون أنها لا تفطر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم وحديث آخر يعارضه ومن ألاتج بينهما فليرجع إلى سبل السلام للشيخ صنعاني أنه مر على رجل يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم ولكن يرجح أئمتنا ومشايخنا منهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين يرجح أنها تفطر فإذا احتجم الإنسان فإنه يخرج منه دم كثير وهذا الدم يتعبه وبالتالي ينبغي له أن يأكل بعده شيئا مما يفطر وينقض للصوم القيء إذا تعمد الإنسان في إخراجه أما إلى غلبه ودرعه من غير قصد ولا عمد منه فلا شيء عليه هذا ما يتعلق بالمفطرات من فضائل الصوم أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هران رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هذه كرامة عظيمة لا تفوت إلا خاسر من صام رمضان إيمانا تصديقا واحتسابا يحتسب ثواب عند الله غفر له ما تقدم من ذنبه وهذه بإمكانك إن شاء الله ومعنى إيمانا أي رضانا وتصديقا بفرضية صومه ومعنى احتسابا أي احتساب الأجر والبذوبة عند الله لا كارها للفرضية فإن من الناس من يصومه كاره إذا دخل رمضان فأثقل شيء عليها رمضان ما ودي يدخل رمضان ليش لأنه يمنعه من الكبسة ومن الغداء وتشوفه يعد لياليه أيامه كأنها أثقل ضيف هذا ما يغفر الله ذنبا لأنه ما صام رمضان إيمانا واحتسابا وإنما صامه كارها والعياذ بالله ومنها من فضائل رمضان أن الثواب الذي رتبه الله عليه لا يتقيد بعدد ولا بحد معين بل يعطى للصائم أجرا بغير حساب كما قال عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة في عشر أمثالها إلى سبعمائة ظرف إلا الصوت فإنه لي وأنا أجزيبه كم يجزيبه ربي ما تدري والله كريم الله كريم فضله لا راد لفضله تبارك وتعالى منها أيضا من فضائل الصيام أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة لما في حديث أبي عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه لأم حديث المسلده قال إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان فيه حتى يدخلاه الجلة الصوم والقرآن شافعين يشفعون لك يوم القيامة هذه بعض فضائل الصيام أما بعض الأحكام المتعلقة بالناس في رمضان يعني الناس ليسوا كلهم على وثيرة في فرضيته وإنما يتفاوتون بتفاوت أحوالهم ومناسباتهم ما رأيك تأذن؟ ولا باقي طيب, طيب. فالصوم واجب وفرض على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم وبهذه الخمس التعريفات يخرج للمحترزات عليها المحترز الأول أن الكافر لا يصوم. ولو صام لم يقبل منه وإذا أسلم لا يقضي الذي فاته لأن التوبة والإسلام يجب ما قبله إذ اشترط في من يصوم أن يكون مسلما لأن الإسلام هو أساس كل عمل ثانيا الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وسن الرشد يعرف بثلاثة أشياء بواحدة من ثلاثة أشياء إما بالإنبات أو بالاحتلام أو ببلوغ الخامسة عترة فمن بلغ خمسة عشرة أو احتلم أو أنبت فقط بلغ وجب عليه الصوم وإذا ما صامت معنا تترف رغم أركان الإسلام لكن الصغير يعود عليه ويدرب من الصغر من الست سنوات من السبع سنوات يدرب يوم في رمضان هذا يصوم يومين هلاثة أربعة في رمضان الجاي عمره سبع سنوات يصوم أسبوع في شهر مثلا عمره ثماني سنوات يصوم عشر أيام هكذا كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت كنا نلهي الصبيان نلهيهم باللعب حتى حتى يفطروا في المغرب فكونك تدربة لأن بعض الناس يقول لا اني ما أبغى أذبح الولد بعضهم الولد يبغى يصوم يعيبه يقول له أفترض هذه هذا بروش سبحان الله تذبح ينصون الرب العالمين لا إذا صام في صحة وفي عافية إن شاء الله وفي تدريب له على الخير فقوي فيه هذه الروح ولا تحبطها فيه ولا تحذنهم أربعة المجنون أو ثلاثة المجنون لا يجب عليه الصوم ولا الإطعام لأنه غير مكلف وإذا سلم وعاد إليه رشد وعقله فإنه يصوم من وقته ولا يقضي ما فاته لارتفاع التكليف عنه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة الصغير حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق أربعة العاجز عن الصوم بسبب كبري أو بمرض لا يرجى برأة وقرر الأطباء المسلمون أن الصيام مذر به فإن هذا يسقط عنه الصوم ولكنه يطعم عن كل يوم مسكين يطعم عن كل يوم مسكين فإن كان عاجزا لا يستطيع أن يطعم فقير ما عنده حتى الإطعام سقط عنه الإطعام وعنه الصيام وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى خمسة المريض الذي يمرض مرضا طارئا وقتيا فهذا يفطر ولكنه يكذيه بعد أن يمن الله عليه بالشفاء للآية الكريمة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يعني فعدة ما أفطرت من أيام أخرى بعد رمضان الحامل التي في بطنها جنين أو المرضع التي ترضع جنينها ويترتب على صيامها ضرر عليها أو على جنينها فإنها تفطر وتصوم بعد أن تضع أو بعد أن تفطم هذا الولد وفرق أهل العلم قالوا إن كانت تخاف على جنينها أو على ولدها فإنها تفطر وتطعم إذا قضت أما إذا خافت على نفسها فإنها تصوم ولا تطعم ولكن المحققون من أهل العلم يقولون لا دليل على التعزير بالأطعام وإنما إذا أفطرت فإن عليها القضاء ولا كفارة مع ذلك وإنما هي من اجتهادات أهل الفقه رحمهم الله عز وجل السادس أو السابع الحائض والنفساء لا تصوماني ولكنها تقضياني الصوم ولا تقلي الصلاة بعد رمضان المضطر الذي يضطر اضطرار بالغ للإفطار مثل إنقاذ غريق إنسان معصوم بيموت في البحر وهذا يبغى ينقذه لكن ما يستطيع أن ينقذه إلا إذا كان متزود بشيء من الإمكانيات والماء عشان ينقذه هذا يجوز له أن يفطر من أجل إنقاذ هذا الإنسان وقد نص على هذا أهل العلم وقاسوا عليه من يكون مستعدا لإخراج الدم لإنقاذ حياة مريض مريض وقع له حادث مروري وقالوا إذا ما في دم الآن تعطينا بيموت الإنسان هذا فيعطيهم ويفطر هذا مضطر يفطر ليش لأنه أنقذ إنسانا من الموت بإذن الله عز وجل الأخير وهو المسافر هذا المسافر مخير بين الصوم وبين الإفطار بحسب ما يتيسر له فإن كان الإفطار أيسر له فعليه أن يأتي بهذه الرخصة لأن الله يحب أن تؤتى رخصه وإذا كان الإفطار في حق الصيام في حقه أفضل فليتبع ما شاء إنما بعض الناس تجد يسافر للعمرة وفي الطريق يجوع ويعطش وأولاده يجوعون ويعطشون ولكنه يرفق الإفطار وهذا إذا كان عليه مشقة إنما يرد رخصة الله ويريد ما غير ما أراد الله لأن الله يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فكأنك أنت بالصيام تريد لنفسك العسر والله يريد بكل عسر. فما دام الله سمح لك ليش تشتت على نفسك يا أخي؟ أفتر. أفتر, أفتر ويضرب أهل العلم في هذا المثال يقول لو أن عندك عامل في مزرعتك ودخلت عليه وهو صايم ويشتغل في المزرعة فلما شفته عرقه يتصبب وجهده واضح أنت أشفقت عليه فقلت له يا فلان وقف في الشغل روح بقية النهار إجازة. اكرمتك روح انت صاهم وتعبان وشفت اخلاصك لك هذه رخصة اذا وضع المسحات وشكر لك وقال الله يزدك خير يكون احب الى نفسك من ان يستمر ويقول والله ما وقف الى المغرب ايه رايك في نفسك ايش تقول انت تقول الله لا يعينك ما دام رحمناك وعيتها هيا مكانك ولله المثل الاعلى الله يرحمك ويقول اذا كنت في سفر وعليك مشقة ولحقك يعني ضرر وأردت لنفسك يسرا بما يسر الله عليك من الإفطار فلا تريد لنفسك عسرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم من الأيام وهو في سفر لناس من الصحابة كانوا صائمين قال ما صنع العصاه سماهم العصاه وقال الذين أفطروا ذهب المفطرون اليوم بالأجر ولكن بحكم أن وسائل السفر عندنا اليوم من فضل الله تغيرت عن وسائل الزمن الماضي أصبح الإنسان يسافر بالطائرة أو بالسيارة فهو مخير بين الإفطار والصيام بحسب ما يسر له من دون أن يلحق نفسه مشقة ولكن بعض الناس واحد من الناس قال لي أنا بروح أخذ عمرة والعمرة سنة فكيف أروح أجيب عمرة وأضيع فريضة يقول كيف أروح أجيب لي عمرة فأقوم أفطر وأترك الفريضة قلت له بلاش تاخد عمره لو اردت ان تسافر لا جد تشتري قطعة تغيار لسيارتك هل يستفضر قال نعم قلت كيف تروح تاخد قطعة سيارتك واضيع الفريضة الفريضة اهم ولا قطعة سيارتك فسكت الرجل فالقضية من راحت تاخذ عمره او تاخذ غرض لا ما دمت في سفر والسفر يكون طبعا حده العلماء قالوا اما ان يكون سفر واجب او سفر طاعة او سفر مباح اما سفر المعاصي فللكلام من العلماء فيه كلام كمن يسافر ليفتر مثل الأعرابي الذي دخل عليه رمضان قالوا جاء رمضان قال والله لا أبدد ما شمله بالأسفار قال أوريكم به كل يوم أنا في أرض على شان يفترتم كل يوم هذا ما يفتر ليلة متى يقضي هذا والعياذ بالله أو سفر معصية كمن يسافر من هنا يخرج إلى خارج المملكة ليشرب الخمور أو ليزني هذا ما يفطر لأنه بيروح يستعين بهذه الإففار على معصية الله والعياذ بالله شرط أن يكون السفر سفر طاعة أو سفراً لمباحاً علاج أو دراسة أو بيع أو شراء أو زيارة أو سياحة أو تمشية فإنه يجوز لك أن تغطر فيه إلى لحقتك المشقة هذه بعض الأحكام المتعلقة بالصيام وبقي بعض الفوائد إن شاء الله سوف نقرأها بعد الأذان بإذن الله عز وجل بعض الفوائد الملحقة بالصيام وهي مهمة جدا يجوز للصائم أن يصبح جنوبا من احتلام أو من اتيان لأهله ثم يقوم يتسحر ويعقد نية الصيام ثم يغتسل ويروح يصلي المسجد. إذ أن الطهارة لا تشترط للإمساك الطهارة لا تشترط وقد كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا فيتسحر ويروح يصلي المسل أيضا إذا طهرت المرأة في رمضان قبل الفجر فعليها أن تصوم وإن لم تغتسل يعني لو طهرت وانقطع دمها مع الإمساك وما أمدها تغتسل تعقد نيت الصيام وتصوم ولا تغتسل إلا بعدين على يعني مهلها إن شاء الله بحيث تدرك صلاة الفجر يجوز للصائم أن يدهن نفسه ورأسه بالدواء مثل الفكس يجوز تحطه في وفي رأسك لكن لا تدخل داخل الأنف ويجوز قلع الضرس وبدوات الجرح والتكحل في العين والتقطير في العين والأنف والأذن ولا يفطر بذلك حتى ولو أحس طعمه في حلقه لأنها ليست منافذ للطعام يجوز أيضا للصائم أن يتسوك في نهار رمضان من أول النهار وآخره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الرجل الصحابي عامر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستاك في نهار رمضان يقول لا أحصي مرات ما رأيته صلوات الله عليه, عليه أيضا إذا كان الإنسان في منطقة حارة وشعر بالحرج والحر فإنه يجوز له التبرد بالماء كأن يدخل في الحمام ويفتح الدش عليه ليبرد أو يأخذ ماء ويصبه على الفراش وينام عليه ما في شيء فهذا لا يؤثر على صومه يجوز للصائم إذا كان مريضا بالربو أن يبخ في فمه بهذا البخار ولا علاقة له لأنه ليس طعام ولا شراب ولا في حكمه وإنما هو هواء مثل الأكسجين بل هو الأكسجين مضغوط فإذا تناول بفمه إذا كان عنده ربو فلا شيء عليه ولا يؤثر بإذن الله يجوز أيضا أو يسن للصائم أن يؤخر السحور إلى قبل الفجر وأن يعجل الفطور بعد غروب الشمس ويفضل على رطب فإن لم يجد فعلى ماء أيضا يجب على الصائم أن يكمل صيامه بابتعاده عن المحرمات خصوصا الغيبة والنميمة واستماع الأغاني والنظر المحرم والسب والشتم ويجب عليه أن يحافظ على الواجبات مثل الصلوات الخمس يؤديها جماعة في المسجد ومثل الإكثار من القرآن والتلاوة وفعل الخير وزياره الرحم والصدقات في هذا الشهر المبارك هذا مسأل الله عز وجل التوفيق والهداية والقبول لنا ولكم ويسائل المسلمين أسئلة سوف أتلوها باختصار إن شاء الله لا أطيل عليكم أولا هنا رسالة مهمة جدا من أحد الإخوة يقول منظر يحرق قلبي وأنا أشاهده كل يوم خصوصا عند أبواب المدارس مدارس البنات وأنا آتي يقول أخذ أهلي فأشاهد الفتيات يركبن في سيارات مع السائقين وليس معهم محرم تركب البنت وراء السائق ومشي فما هذا وكيف فقدت الغيرة من قلوب المسلمين وكيف دفنت المرؤة والشهامة إلى هذا الحد فإنا لله وإنا إليه راجعون هذه أيها لخوة مشكلة السائق حقيقة إنها معظلة خطيرة ومشكلة اجتماعية هامة جدا وقد كان يمكن أن يسوغ للناس أن يستولدون عمال في كثير من أعمالهم للحاجة إنما لا يسوّغ لهم أن يستولدون سائق لعوائلهم لأن سياقة العائلة من ألصق الأشياء بك أنت يعني إذا أنت ما تسوق بأهلك إيش بقي بعد هذا هل اختصاصاتك أنت أنت اللي تسوق بزوجتك وبأمك وأبوك وبأهلك أما أنت تجيب واحد يسوق بزوجتك وبنتك أجل إيش بقي معك ولا يجوز كما قال العلماء أن تستورد سائقا بأي حال من الأحوال للسياقة بأهلك بل عليك أن تسوق أنت أو يسوق ولدك أو جعلها ما تدرس إلى يوم القيامة أما تجيب لها سائق قال العلماء ويجوز استيراد سائق عند الضرورة لرجل كبير السن ولا يعرف يسوق شاب أو أعمى ولا يستطيع يسوق وما عنده أولاد وله مصالح ويبغى يجيب مقاضي وعنده سيارة فهذا قال العلماء يجوز للضرورة لكن بشروط اولا أن يكون هذا السائق مسلما ما تجيب كافر ثانيا أن يكون هذا السائق رجلا مسنا كبيرا قد انعطف ظهره بدو كده وقد طاحت شلونه ولا اد فيه عرق يرف تجيبه قلت له مره منتي عشان يزوق السيارة ومكانها تبغى يزوق السيارة ومكانها تبغى يسوق شيء ثاني حذرك وأحد مشبر معبا هذه المصيبة وبعدين هذا الشايب هذا اللي ظهره راكبه تجيب كهلته معه لا تجيب العال ولوه شايب ترى الشايب فيه خطر مرضى جيب شايب وعجوز معه وبعدين تستأجر لهم بيت بعيدا عن بيتك ولا يدخل بيتك بأي حال من الأحوال ولا يركب معه زوجتك أو بنتك أو أمك أو أختك إلا وأنت موجود أما ينفلت بهم ويختلبين بهم فهذا حرام وما نراه كما ذكر الأخ والله إنه يجمي القلب أن ترى الرجل شاء في عمر الخمسة والعشرين والثلاثين وكافر فلبيني ولا كوري نعم وبعدين يركب مع الفنت وديها المدرسة ولا أب ولا أم ولا شيء إلا الشيطان والحديث ما خلا رجل بمرأة إلا كان الشيطان ثالثهما وإعطاء الثقة المطلقة في النساء على عواهنها تجر إلى كوارث ما ننزع الثقة من النساء نحن نذق فيهن لكن إلى جانب الثقة نتقيد بأوامر الشرع فإذا رفضنا الشر وخلينا الرجال مع النساء من باب الثقة حصلت الكوارث والمصائب فإنا لله وإنا إليه راجعون هذا أخ كريم أرسل خمسين ريال يقول أنه في يوم من الأيام أنا تكلمت في مسجد وطلب التبرع لبناء مسجد في مسجد هذا وهو جاء يقول بدل ما يحط أخذ لها عشرين ريال كفتها من الكرتون يبغى يتبرع وشل العشرين ولكن أيقظ الله كلبه والحمد لله ورد بدل العشرين الخمسين يقول حطها مكانها ولكن الرجل الذي هذا في اليمن ما أعرفه هو جاب خطاب لي من الشيخ بنباز ومن الشيخ عبدالله بن جبرين وراح ولا أعرفه لكني سأضع هذه الخمسين إن شاء الله على نيتك في صندوق المجاهدين الأفغان إن شاء الله وأما أنت فقط تبت وتاب الله عليك إن شاء الله ولكن لا عزيز سؤال واحد يسأل يقول إيش حكم المراعي إيش حكم جوائز المراعي هذه التي الناس يتسابقون عليها من أجل الجائزة يبغى يشتري سيارة بخمس ريال سيارة قيمتها ثلاثين ألف يقول يبغىها بخمس ريال وقد رأيت واحد في السوق المركزي هذا عقل منهل جاء شاب واشترى عشر علم بخمسين ريال وفتحها وهي علماسة. كل ما فتحها وإلى بها عشر هلالات. عشر هلالات عشر هلالات ويوم غلقت في النهيان عنهم مشلها وضربها بالدرع ونتسابق عليها كلها وانهي حقني من هذه انته بلاش وش هي بلاش البحر بيت هذه أيها الأخوة أو هذا الأسلوب أسلوب شيطاني من وسائل اليهود من أجل ابتزاز أموال الناس بعض الناس ما يبغى لبن لكن يقول لي شيخ لبن يمكن معها سيارة، ولذا ينفقون وكم يضعون يصنعون عشرة مليون علبة ويحطون فيها سيارة، وبعدين على فرض إن شريت أول علبة وطلع من السيارة سيارة بأي حق تأخذها؟ من أنت من هي من ظهور هذه؟ من ظهور ذرائك الذي لعنهم اللي قاعدوا يشترون سنين ولا طلع لهم سيارة؟ أجل دخل عليك السيارة دي من غير طريق شرعي وحرام، وفي هذا فتوى صريحة للشيخ عبد العزيز ابن باز. رحمه الله ووفقه وهي صادرة منه وهو الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله أما بعد لوحظ, بعض لوحظ قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعها المعروضة مما يغري بعض الناس ويدفعهم إلى الشراء من هذا المحل دون غيره أو يشتري سلعا ليس له فيها حاجة طمعا في الحصول على إحدى هذه الجوائز وحيث أن هذا نوع من القمار المحرم شرعا اسمعوا هذا كلام الرئيس العام المفتي الذي أطبقت الأمة على قبول كلامه رحمه الله وأطال في عمره وأمد ببركة عمره يقول إن هذا من نوع من القمار المحرم شرعا والمؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل لما فيه من الإغراء والتسبب في ترويج سلعته وإكساد سلع الآخرين المماثلة ممن لم يقامر مثل مقامرته لذلك أحببت تنبيه القراء على أن هذا العمل محرم شرعا والجائزة التي تحصل من طريقته محرمة شرعا ساعة ولا قلم ولا بسكليت ولا سيارة ولا شيء ما تأخذها أبدا لكونها من الميسر المحرم شرعا وهو القماء فالواجب على أصحاب التجارة الحذر من هذه المقامرات وليسعهم ما يسع الناس وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا وهذه المقامرة ليست من التجارة التي تباح بالتراضي بل هي من الميسر الذي حرمه الله لما فيه من أكل المال بالباطل ولما فيه من إيقاع الشحناء والعداوة بين الناس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 يعيدنا جميعا من كل عمل يخالف شرعه إنه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوه للشاهد فرحم الله امرأة انتهى إلى ما سمع والذي يلزمك أن تقاطعها كنوع من ردة الفعل ليش؟ لأننا في مجتمع مسلم متماسك فإذا أرادت سركة أو محل تجاري أن يبتز أموالنا أو أن يضرب الثاني، الغرض من هذا ضرب المحلات الثانية مثلا فيه ألبان الألبان الصافي مثلا لما الناس كلهم يوجهون إلى ألبان المراعي يتركونه الصافي وبالتالي تضطر الصافي تسوي نفس العملية وتبدأ المنافسة في الاستهلاك وهذا ما يجد ولكن من باب ردة الفعل وباعتبارنا شعب مسلم وفي بلد مسلم إذا رأينا مثل هذا فلنقاطعها ونأخذ من الناس الذين ما يروجون لسلعهم بهذه الطرق المحرمة حتى يتعدبون لأنه لما يشوف انه رصد جوائز واعلن اعلانات واشترى ولا حد شرأت نسبة المبيعات عنده كانت مثلا في كل يوم في الماضي مثلا مئة الف علبة لكن لما سوى الدعاية نزلت النسبة الى ثلاثين الف علبة قال والله المسألة ما تبشي على ذوله هذوله عقلاء هذوله اهل ايمان واهل توحيد اجل بلاشر ويرجع في وضعه الاول ويحاول ان يكسب السوق بيش. اما بارخاص الثمن مثل الصافي الصافي كان بخمسة ريالة الآن بكم بأربعة ريالة أو بتحسين الجودة يطلع لبن ممتاز ولكن لبن يشوي هذا منين يجيب البقرة هذه كلها من الطرحين كبه وطلعه موعب ويفتحه وهلا له ورجم بها هذا غلط هذا لعب يا أخواني ما يمشي علينا نحن الرجال ونحن مسلمين بارك الله فيكم الرجل لا تكلم أرجوك إلا بالسؤال بالوعد يقول الآخر الكريم. ما رأيكم في رجل يشتري الفيديو لعياله وهو من أهل الصلوات الخمس ويقول إني أريد أن أسليهم نقولوا بني يشتري الفيديو والألعاب هذه لأولاده فقد خان أمانته والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخون الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ويقول الله يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وهؤلاء الأولاد أمان في عنقك يؤمن قيامة أحسن إليهم ولا تسلهم بمعصية الله وإنما ربهم على الإيمان وأدبهم بأدب القرآن وقدهم إلى ساحل النجاح في الجنة أما أن تسلهم الآن من, من أجل يعذبون في النار فيوم في القيامة سوف يلعنونك لعنة طويلة ويقولون كما قال الله عز وجل كلما دخلت أمة لعنت أختها فلا يا أخي ما في داعي أنك تسلهم بمعصية الله تبارك وتعالى سوف اختصر ان شاء الله ولا طول عليكم يقول هل يوجد هذا المجلس في رمضان او لا طبعا هذا المجلس سوف يتوقف في شهر رمضان على اساس ان شهر رمضان شهر عبادة وقرآن وكان هدي السلف العلماء في الماضي يوقفون كل حلقهم حدق العلم ويبدأون في تفسير القرآن وعلوم القرآن واهتلاوة القرآن الكريم فسوف يتوقف هذا خلال شهر رمضان ويعود إن شاء الله بعد العيد في يوم الثلاثاء الموافق إحدى عشر شوال لأن يوافق أربع شوال وماني موجود أيام العيد سأكون خارج المنطقة فإن شاء الله سيكون أول اجتماع يوم إحدى عشر شوال لمن أحياه الله تبارك وتعالى وسيكون هناك جلسة خفيفة لمدة عشر دقائق بين الأذان والإقامة في مسجد النمصة تلاوة من كتاب من كتبنا القيم سوف نقرأ كتاب ابن القيم رحمه الله الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ونبدأ فيه من أول الكتاب من أول ليلة من رمضان سيكون القراءة من الساعة يعني قبل الأذان بعد الأذان وقبل الإقامة بعشر دقائق يقول هل يجوز لرجل لا يفارق المسجد حتى بصلاة الفجر ويأمر أولاده بالصلاة إلا أنه لديه قهوة للشيش يشرب فيها الناس ويتاجر بها هو هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز له ذلك الشيش هذه يا أخواني أوكار من أوكار الفساد وهي بمنزلة مساجد الشيطان وهي خطر على المسلمين وولاة الأمر إن شاء الله لديهم منية وقد أخبرني مسؤول في جدة أن في أوامر صدرت بعدم تجديد الرخص لأهل المقاهي وإعطاءهم فرصة لتصفيتها وتغييرها إلى محلات ثانية لأنهم وجدوا من خلال الأحداث التي تحدث المخدرات الخمور، الزنا اللواط أن كل الأسباب تتجمع منين؟ من القهوة وإذا أردت أن تعرف فمر في قهوة من القهوة تشوف الوجيه تشوف الوجيه الجانسة في القهوة منهم الجالس؟ كلهم من هذا الصايعين المنحرفين إلا من رحم الله وبعدين ايش تشوف الأجواء أجواء الدخاخين وأجواء معاذن الشيطان هذا الشيش هذا اللي يسميها شيخ حافظ يقول كذاك معشوقة الشيطان قد نصبت بها فخاخ لأرباب الجهالات ثم يقول يقول من أي وجه أتاها الحسن قد أخطط طريق إليها في المرامات من حسن لمعتها من طول قامتها من ذلك الحبل مطويا بلياتي يقول إيش هذا؟ منين جه الجمال؟ وبعدين داخلها ماء يقاس على بول الكلاب الماء اللي داخل في العلبة دي في المحبطة كده مثل بول الكلب ويجي عليها يحطون المخمج هذا الأسود فوق ويضعون فوقها النار ويقوم ترخط وذا قاعد يقرقل تحتها وإذا غلق مسحها وقال هاك يزقم الثاني ومسحها وزقمها حتى قرأت أنا بحث علمي أجرته جامعة الملك سعود عبد العزيز في جدة كلية الطب أجرت بحث علمي ميداني مدعوم بالأرقام وجدوا أن فيه الآن إيدز جديد يهدد الناس اسمه الفيروس الكبدي وأن من كل مئة سبعة وخمسين في المئة من من الشعب يحمل هذا الفيروس وأكثر هذولا كلهم من أصحاب الشيشة أصحاب الشيشة عندهم فيروس كبدي. هبطل يا أخي الشيشة وبطل أنت يا صاحب القهوة اتركها ولا تؤجرها وإذا عندك أحد أخرجهم من ثاني يوم أما تصلي في الفجر وأنت من أهل الإيمان وترضى بالمنكر الآن بعض الشباب ينام في بيت أهله فإذا جدت ساعة 11 أو 12 استقل غفلة أبيه وجود النوم وقام فتح الباب وخرج أين يروح؟ يروح المسجد؟ لا يروح القهوة ومن يجد في القهوة؟ يمكن يروح يبغى يشرب في الجال شاهي بس لكن معه فنجال الشاي يجي زميل له يقول ايش بك ما تدخل قال يا شيخ ما تدخل قال يا شيخ انت مرنت واش في الدخل والله لو تأخذ واحدة تشوف مصطح من هنا اتشوف المبسوط هذا يا شيخ ما في شيء جرب حبه فتبدأ القضية بالتقليد بس جرب حبه ومن الحبه انزلك او جرب مصطح او حبة مخدرات المخدرات الان المخدرات الان يدخل الواحد بالقامة وما عندش ايش فيك طيب خذ تجرفها الحبة هذه الحبة تفعل في الإنسان فعل, فعل النار إنها تسممه وتقضي على دمه وبعدين يصبح عبد ويتعاطى ويصبح مدمن ولا إهمة المدمن في المخدرات اليوم في ندوة كانت قيمة في الثانوية التجارية اشتركت فيها أنا ودكتور من الشؤون الصحية ودكتور في علم الاجتماع. وتناول كل منا جانب من الجوانب أنا تناولت الجوانب الشرعي وواحد تناول الجوانب الطبية، وواحد تناول الجوانب الاجتماعية، وهذا الشريط موجود الآن في المكتبة، شُدّ في المكتبة وموجود الآن يباع بعنوان أضرار المخدرات والتدخين، وأنا أنصح كل شاب أن يسمع هذا الشريط، لأنه تكلم فيه خاص الطبيب هذا دكتوراه في الطب، تكلم كلام يعني يقول فيه كلام يقول والله إن الدخان لا يقل. خطورة بل هو أعظم من المخدرات في فتكه بالجسد وفي فتكه بالمعيدة وفي السبب الذي يسبب على الإنسان من الأمراض الخطيرة المستعصية ولذا يقول ليس حراما إنما هو أعظم من حرام وهو طبيب ما هو عالم وأما حق الاجتماع عادة تكلم بكلام من المآسئ التي تجيب العقود فالقهوة هذه واكر من أوكار الفساد يتجمع بها الشباب يلعبون الورق ويلعبون الكيرم ويتناولون وبعدين يجي الشيطان وهم معهم يقوم واحد منهم قال ها فين رايحين لنروح نتمشأ وراحوا يتمشون تتبعون أعراض المسلمين إذا تقول على الناس بعضهم يروح يسرق في الليل إذا ما عنده فلوس عشان يشتري عبوب يروح يسرق بعضهم إذا ما وجد امرأة يزني بها يزني برفيقه يلوط في رفيقه والجرائم كثيرة جدا بأسباب المقاهي هذه فنقول للمسلم هذا اتق الله وعليك عن تتوب إلى الله عز وجل من هذه المقهى وأن تترك إن شاء الله يقول الشيطان يوسوس لي وساوس خطيرة تؤدي إلى الشبه فهل أنا محاسب بتلك الوساوس ولو لم أكن راضي لا لست محاسبا وقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن نجد في لفوسنا شيء ما نستطيع معلمك به فقال الحمد لله الذي رد كيد عدو الله إلى الوسوسة ثم قال ذلك صريح الإيمان ذلك صريح الإيمان ذلك صريح الإيمان وأخبر صلى الله عليه وسلم وأمر من يجد في نفسه مثل هذه الأسئلة أن يقول أستغفر الله لا إله إلا الله ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه إن شاء الله لا يضره يقول الأخ الكريم شخص وجد مالا من الريالات وهو في سفر وليس قريبا من أحد وهو بحاجة إلى هذا المال لأنه في سفر فهل يأخذه لا يجوز له ولو كان محتاجا إليه بل عليه إذا أخذه أن يعرفه عاما كاملا فإن لم يستطع أن يعرفه فلينفقه في وجوه البر على نية صاحبه أما أن يأخذه ويستحله قبل التعريف فلا يقول إنني أحبك في الله وأرجو منك أن تبين أقسام القلوب ونريد أمثلة عليها أكشام القلوب والأمثل عليها تاجل وقت طويل ولكنني أحيلك على شريط في السوق اسمه أمراض القلوب شريط محاضرة ألقيت في في الطاولة في بني زهران موجود هذا الشريط اسمه أمراض القلوب موجود في السوق وقد عددنا فيها أنواع القلوب وسبب أمراض القلوب وعلاج أمراض القلوب وعلامات أمراض القلوب والظواهر تظهر اللسان وهو شريط مفيد بإذن الله عز وجل كم نصاب الزكاة في النقود بالريال في كل مئة اثنين ونص في الالف خمسة وعشرين في العجرة الاف مئتين وخمسين في الاربعين الف, الف الف ريال وحسب على هذا يقول لي احد الاصدقاء ان واضي اسم من اسماء الشيطان فيقرأ ان يقول للانسان انت واضي ولكن قل انت متوضع نعم قال بعض اهل العلم ان هذا اسم من اسماء الشياطين واسماء الشياطين كثيرة منها والهان والولهان هذا حق الوضوء ومنها خنذب خنذب حق الصلاة إذا جيت تصلي قام يخنذب عليك علشان يأخذ قلبك يوديك في متاهات ومنها واحد اسمه مبسوط مبسوط اسمه الله لا يبسطه إذا أحد قال لك أنه مبسوط يقول لا ماني أنا مبسوط يعني من شيطان ومنها واضي وكثير من الأسماء لكن إذا قالها الواحد وهو ما يعني أنها شيطان ما فيها شيء شر هل تقام الصلاة إذا توفرت الجماعة بعد الأذان مباشرة لمصلحة العمل نعم إذا كان الناس في الإدارة وجو كلهم مع الأذان وكلهم موجودين وما ترضبون أحد أذنوا واقموا الصلاة ولا شيء في ذلك إن شاء الله يقول ماذا تقول في بعض الأئمة والمؤذنين الذين يحرصون على حضور هذه الندوة ولكنهم يتركون مساجدهم نقول لهم إن طلب العلم فريضة ولكن قيامهم بالواجب افرد. الا ان يوكلوا. فاذا كانت وكلت على اذانك. من تبرأ به الذنة. ووكلت على امامتك. من يؤمن الناس تبرأ به الذنة. فلا حرج ان تأتي الى العلم. اما اذا كانت تعرف ان الجماعة ما حد بيذن في المسجد. ولا حد بيصلي بهم وتجي هنا. وانت مؤتمن على تلك الوظيفة. فلا. قيامك بالواجب. افضل واولى. وبامكانك ان تحصل على الشريط. بعد يعني بعد أن تنتهي الندوة تستطيع تشتري الشرطة بخمسة الآن وتسمع أنت وتسمع أهلك والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-dash.call.com